يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ رَجُلًا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ رَجُلًا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَيُظْهِرْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا الرُّسُلَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُمْ كَفَتَ شَاءَ